تبارك ذو الجلال وذو التمال عزيز الشأن وحمود الفعال فياذا العز يا ذا الجود وغير ما ترى من سبحان تبارك ذو الجلال وذو التمال عزيز الشأن محمود الفعال فياذا العز ياذا الجود جزلي وغير ما ترى من سبحاني وغير ما ترى من سبحاني إلهي أنت قهار حليمون بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي بغيرك تمتحني إلهي إنني أخشى وأرجو أمانا منك فمن لي بأمني إلهي قد رجعت إليك عمى سواك فلا إلى غير تكلني إلهي لست حصي عطات منحت من العطائي بلا تعني تبارك ذو الجلال وذو الكمال اي جمالي يزيد الشكل محمود الفعاله ذو الفعاله يجوز لي ما ترى من صور ح ترى من سبحاني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي سيدي ربي ودي ومن بعدي أجرني الهي قد جنيت واي خلق مثلي ليس أجنين إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي أنت ذو جميل وجود واسع وعظيم من إلهي من هم وحزني تبارك ذو الكلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال أي هذا العز هذا الجود جدلي وغير ما ترى من سبحان وغير ما ترى من علي وغير ما ترى من سوء حال